Hossein, Hossein, Hossein, Hossein, Hossein. Hossein. Hossein. يا حسين على الخدود لاطمة يا حسين وهي تنادي يا, يا, يا, يا فؤادي يا, يا, يا فؤادي جاءت اليك فاطمة يا حسين في عين الظيل ودي اللي يا الطفره حت بهمها بين عاتب حزيم تيعثار وكسر يا ضيل اعلاجمها تمشي ورا فجنك بات او دمعه والله ما بيها بعد كل حل صعب يحسنها الدم أو كين خيط واب مشيها طيح أو هذا الدارب ألمها. امل هل كار بلا تشصال او تشوم فرح حسين يا من اتت اليك اعمال يا حسين عين العزيز قائل يا حسين Tamuradi, meraadi, hosin, hosin, hosin Hosin, hosin, hosin, hosin Jääs ilike, Fakime, ya hosin Alin ya قل يا فؤادي قل يا فؤادي, يا فؤادي جاءت إليك فاطمة يا حسين يا عقوب ذاك التعب والضيم اللي يطاف شين شيد عن نبينا حسين تهل على الخدمه العظامه لا جاي مع الحق وما يني بعيد لا ما انصتت تنفر شافت ع الجسد تراب طايح من قطيعنا حرة أعلى وجهي الجائع ميت واسد أم هشمال خير كين صدرة ابحر جناحه ونيد أوطاحت يا مع الغابة. فيك عينا يدا ما يا حسين صدرك صدره الشما يا حسين ويل الأعدى أم يا فؤادي ويل الأعدى أم يا فؤادي أم يا فؤا إليك فاطمة يا حسين على الخدود لاظمة يا حسين وهي تنادي يا فؤادي يا فؤادي, فؤادي جاءت اليك فاطمة يا حسين اشحى يا حرامين شافت بينهم خضيب دم جعدت تميع للرأس الراس وتنو وتنو احيام جسمه ابو كلامه هالمين صارت ابي انا حضنها تضم او تيمشي وتيم حبيب لوعه ومن المن حرت شمه او شافت رحمه صار مقطوع طايح تراب ياما أبشر جن هايص ختوص أحد رأسك وين يوم في رأسك الرمح حسرا يا حسن ودم طوف من جرايا حسن Al-Wuhaadi Oum ya Fuaadi Oum ya Fuaadi Oum ya Fuaadi Jاءت إليك فاطمة Ya Hussin على Ya وحيتنا دينا يا فادي جات اليك يا فاطمه يا حسين انت ولا مذبوح ما كين جروح ما عرف لك اين هاض يا ثمار قلبي ايو يرحم حال والدك اجيتك ويضليع مكسور تعيني الوالدار يا ابن المصطفى يا حسين قم وش الجرح النازف يا حسين فالحزن بادي قم يا فؤادي فالحزن بادي قم يا فؤادي قم يا فؤادي اليك فاطمه يا حسين يا لاميل يا خيام وب حزين مارسو بوغتش بالحسراوين وني ايت يا حريس او ساعة بمان حر المدموم تهي المادمع عال جاي الثين او حظنا تهف جلو مرموم او مين الكفريه البشيوينا بني يا ها بحزنها شاطة وصرخة جاوبيني يا يوم وظم كشمو نحرن دامي يا, يا حسين والدمع نهر جاري يا, يا حسين دم عزادي، أم يا فؤادي، دم يا فؤادي يا, يا, يا إليك فاطمة يا حسين على الخدود لاطمة يا حسين يا تونادي يا فادي يا فادي جاءت إليك فاطمة يا حسين إلى خادم الحسين الشاعر الشيخ محسن الكاظمي